ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نَبَذَ فريق من الذين كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون